قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكسبنا له في الألواح من كل شيء موعظته وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها تأريكم دار الفاسقين. تأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإيروا كل آية لا يؤمن بها وإيروا كل آية لا يؤمن بها وإيروا كل آية لا يؤمن بها وإيروا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 أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين